بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هم فتين حتى تأتيهم البينة رسول لو من بعد مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَةِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُكِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْمِنَ الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ام سر نلین منوان سوالی ہی الا بری جز اُن الذين آمنوا جن تعدنی تجری دین پب عل ر ذلك لمن خشي ربك